فإما مناً بعد وإما فداءً حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلحوا بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت قدامكم والذين كفروا فتعسن لهم وَأَضَلَّ أعمالهم ذَلِكَ بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم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 إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها لنهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الأدعام والنار مثوى لهم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 فَأَصْلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لذة للشاربين وأنهار من عسل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 فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَاتِيَهُمْ بَغَتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاقُهَا فَأَنَّا لَهُمُ إِلَى جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَاعْلَمَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ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 تقصدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتذبرون القرآن أم على قلوبنا طفالها؟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 لا اريناكهم فلعرفتم بسمائهم ولتعرفن في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولنبلنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل واخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول, وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الغدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم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 ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتدقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخل ويخرج الضغا سبيل الله فمن يكن من يبخل ومن يبخل فانما يبخل على نفسه والله الغني وانتم الفقراء واذا تتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا <تصفيق>